بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوه نبدا بدرس جديد من تفسيري من دروس تفسير سوره النساء يقول الله عز وجل ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا إن المنافقين يخادعون الله يخبر تعالى عن المنافقين أنهم يخادعون الله وأنهم يفعلون ما يفعل المخادع من إظهار الإيمان وإبطال الكفر فالمنافق يظن أنه يخدع الله فقابله الله بقوله وهو خادعهم سبحانه وتعالى فالله تعالى يخدع من يخدعه وقد سبق في سورة البقرة بيان وذكر أن صفات لا تنقسم يذات تقسام قسم يوصف به الله تبارك وتعالى مطلقا كالعلم والحياة والقيومية وغيره والسمع والبصر وقسم لا يوصف بها الله مطلقا كالموت والعجز وغيرها وقسم يوصف بها الله تبارك وتعالى بالمقابلة وهذا موجود في القرآن كهذه الآية يخادعون الله وهو خادعهم إنهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فهذه يوصف بها الله عز وجل في حال في حال الكمال أما في حال النقص فلا يوصف بها الله تبارك وتعالى وهو خادعهم قال ابن كثير ولا شك أن الله تعالى لا يخادع فإنه العالم بالسرائر والضمائر ولكن المنافقين لجهلهم وقلة علمهم وعقلهم يعتقدون أن أمرهم كما راج عند الناس وجرت عليهم أحكام الشريعة ظاهرا فكذلك يكون حكمهم يوم القيام عند الله ولذلك قال الله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم يحلفون له أي لله كما يحلفون لكم أي في الدنيا ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم الكاذبون ثم ذكر الله عز وجل من صفات المنافقين وسنقف عندها ونعلق عليها وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا هذه صفة المنافقين من صفات المنافقين في أشرف الأعمال وأفضلها وخيرها وهي الصلاة إذا قاموا إلى الصلاة قاموا متكاسلين لماذا لانهم لا نيه فيها لهم فيها ولا ايمان لهم بها ولا خشيه كما قال الله تعالى ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون قد جاء في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاه على المنافقين صلاه العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لا توهما ولو حبا قال ابن عشور والكسل في الصلاة مؤذن بقلة اكتراث المصل بها وزهده في فعلها وهذا صحيح فإن الذي يتكاسى عن الصلاة هذا يدل على ماذا؟ على زهده فيها وعدم أهميتها في قلبه فأين الذين لا يصلون في هذه الأوقات؟ أين الذين يتخلفون عن صلاة الفجر ولا يصلونها إلا بعد خروج وقتها أما يخشون أما يخافون من هذه الآيات التي تبين صفات المنافقين هذه الصفة من صفات المنافقين يتكاسلون عن الطاعات والأعمال الصالحات وإذا جاء الدوام ووقت الوظيفة يتسارعون ويتسابقون ويقومون بسرعة وبنشاط وبحماس بل ربما لم يتأخر عن دوامه سنوات وسوامات إن من أعظم صفات المنافقين هو التأخر والتهاون والتكاسل عن الصلاة فالذي يؤخر الصلاة ولا يصليها بوقتها ويتكاسل عنها كما هو حال كثير للأسف حال كثير من المسلمين إن ذلك يدل على صفة من صفات المنافقين ويخشى عليه أن يطبع على قلبه ويخشى عليه أن يكون من أولئك أو من هذه الطائفة الخبيثة ولذلك جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم في الذي لا يستيقظ لصلاة الفجر وإلا أصبح خبيث القلب خبيث النفس وإلا أصبح خبيث النفس فأين الذين قلوبهم واعيه وأين أهل الإيمان والإسلام حينما يسمعون هذه الصفات فيتشبهون بالمنافقين المنافق هو الذي يتأخر على الصلاة المنافق هو الذي يتكاسل على الصلاة لأنه لا يؤمن بالآخرة وإيمانه بالآخرة ضعيف وإيمانه ومرضه في القلب فالله المستعان فالكسل في الطاعات والأعمال الصالحات من صفات المنافقين لأنهم لا إيمان لهم في الآخرة ومرضهم مرضهم في القلب مرضهم في القلب نعوذ بالله ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ فيقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والعجز لماذا لأن الكسل من صفات المنافقين. الصفه الثانية يراؤون الناس هذه سنقف عندها هذه سنقف عندها لأنها خطيرة هذه صفة بواطنهم الفاسدة يراؤون الناس أن يعملون الأعمال من أجل أن يراهم الناس نعوذ بالله والرياء كثر في هذا الزمان وانتشر في هذا الزمان وقل الإخلاص وكثر الرياء بسبب الانفتاح الإعلامي والانترنت وغيرها وبسبب انفتاح الدنيا وكثرة الفتن وقلة الرغبة في الآخرة فأصبح الإخلاص عزيز وأصبح الرياء منتشر من سواء عند الصالحين أو غير الصالحين فلذلك نتكلم عن الرياء بما فيه يعني بشيء بسيط إذن من صفات المنافقين يراؤون الناس يعملون رياء لأنهم لا يؤمنون بالآخرة وكلما ضعف إيمان العبد بالآخرة كلما راى وكلما قوي, بلق... قوي إيمانه بلقاء الله بالآخرة قوي إخلاصه فكلما ضعف إيمان الإنسان أن هناك ي... تبلس السرائر في يوم القيامة تبلس السرائر ويخرج ما في القلوب ويخرج ما في الصدور كلما ضعف لا شك أنه سيرائي لكن لو علم أن هناك يوم عظيم سيخرج ما في الباطن وسيخرج ما في الصدور وما في القلوب وسيظهر أمام الناس ورب ويفتضح أمام الله عز وجل ويظهر الصادق بالكاذب ما رأى نعم. يراؤون الناس الرياء يعمل من أجل أن يراه الناس والرياء كما تعلمون دليل على قلة على قلة الإيمان وقلة تعظيم الله وتعظيم المخلوق طيب إذن في هذه الآية كم صفة من صفات المنافقين يرى إذا قاموا الكسل في العبادات والرياء نأخذ بعض الصفات ذكرتها في أول بقرة لكن أن نأخذ خمس أو ست صفات من المشهورات الصفة الأولى الكذب والتكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وقال تعالى ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ثانيا أذى الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك لمزه قال تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها اذا هم يسخطون ثالثا التولي والإعراض عن حكم الله ورسوله قال تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين رابعا مظاهرة الكافرين ومعاونتهم وهذا سبق في الدرس الماضي بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليمة الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا أيضا المسرة بانخفاض دين الرسول أو الكراهية لانتصار دين الرسول قال تعالى إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبتي يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون ومن ذلك الرياء يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا صلى الله أيضا ثقل العبادة كما في هذه الآية وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا وأيضا كما قال تعالى في سورة التوبة والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون نتكلم عن الرياء وما يتعلق بالرياء الرياء هو إظهار العمل من أجل أن يراه الناس وقد جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرأي يرأي الله به قال النووي رحمه الله سمع بتشديد الميم معناه أشهر عمله للناس رياء سمع الله به أي فضحه يوم القيامة ومن راء أي من أظهر للناس العمل الصالح ليعظم عندهم راء الله به أي أظهر سريرته على رؤوس الخلائق والرياء خطير محبط للأعمال قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر يقول ابن كثير رحمه الله لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذاء كما تبطل صدقة من راء بها الناس فأظهر لهم أنه يريد وجه الله وإنما قصده مدح الناس أو شهرته بالصفات الجميلة ليشكر بين الناس أو ليقال إنه كريم جواد وهو من صفات المنافقين كما في هذه الآية وقد جاء التهديد لأهل الرياء قال تعالى وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون قال مجاهد عملوا أعمالاً توهموا أنها حسنات فإذا هي سيئات وقال تعالى وقال سفيان الثوري في هذه الآية ويل لأهل الرياء ويل لأهل الرياء هذه آيتهم وقصتهم وقال سبحانه موضحاً عقوبة المرّئين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يرّاءون ويمنعون المعون وما هو أشهر حديث في تحريم الرياء الحديث المشورة من تسعر بهم النار ثلاثة منهم المجاهد والعالم والقارئ لماذا فعلوا هذه الأفعال رياء فيقالهم كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم إلى آخره فثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار عمل هذه الأعمال ليقال عالم عمل هذه الأعمال ليقال مجاهد ليقال قوي ليقال كريم والواقع أكبر دليل نسأل الله السلام نعوذ بالله قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم علم مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة نادم نادل من كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده فإن الله اغنى الشركاء عن الشرك وفي الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عمل أشرك فيه معي غير تركته وشركه وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل يقول ابن قدامه رحمه الله أصل الرياء حب الجاه والمنزلة صح, صح؟ ولماذا الإنسان يرأي يمدح اليس كذلك يمدح ويثنى عليه ويقال فلان تقي فلان صالح فلان عالم فلان كريم أصل الرياء حب الجاهي والمنزلة وقد ذكرنا لكم وقد ذكرنا كنمت بن القيم أن أكثر ما يدخل النار حب الرئاسة حب المحمدة وقد جاء عن بعض السلف وإن كنا سنذكرها بعد قليل ما أحب أحدنا أن يعرف إلا ذهب دينه لماذا؟ لأنه لابد أن يتنازل من أحب أن يعرف أن يثنى عليه لابد ماذا؟ أن يتنازل لأن حكام الشرع غالبا تأتي أكثر الناس لا يريدونها لأنها ضد أواه مثل الغناء والriba وغيرها مما هو معلوم. وإذا فصل رجع الثلاثة أمور. هو الأصل حب المحمدة، حب الجاه. لكن لو فصلنا أولا حب لذة الحمد. اللي هاللذة. الفرار من ألم الذم. ما يبي ذم أبد. ما يبغى يذم أبدا. الطمع فيما ما الناس. يصير قار القرآن ربما يقرأ لأمير. ربما يستدعيه وزير اليس كذلك يقرأ على المرضى ربما يقرأ على من الاغنياء او من الامراء المهم يصل الى منازل نعوذ بالله قال شداد عند موته ان اخوف ما اخاف عليكم الرياء الشهوه الخفيه ما الشهوة الخفية؟ حب اطلاع الناس على عبادته قال سهل لا يعرف الرياء الا مخلص صدق رحمه الله قال ابن قيم وكل ما لم يكن لله فبركته من قال عكرمة أكرر من النية الصالحة فإن الرياء لا يدخل النية وكان الثوري يقول كل شيء أظهرته من عملي فلا أعده شيئا لماذا يقول هذا الكلام ليربي نفسه كان يقول يا نفس انتبهي العمل الذي أمام الناس ها؟ لا أعده يلا يا نفس اجتهدي العمل الذي أمام الناس لا أعده من عملي يربي نفسه حتى يكثر من الأعمال السري كأنه يقول يا نفس أنت تريدين الناس وأمام الناس الله المستعان لو طبق لهذه الكلم في الواقع وعن عبده قال إن أقرب الناس من الرياء آمنهم منه وك قال الربيع بن خثيم كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل وقال بشر بن الحارث قد يكون الرجل مرأيا بعد موته يحب أن يكثر الخلق بعد موته قال بالرجل رحمه الله ما ينظر المرأ إلى الخلق في عمله إلا لجهله بأعظم الخالق المرأي يزور التوقيع على اسم الملك ليأخذ البراطيل لنفسه ويوهم أنه من خاصة الملك وهو ما وهو ما يعرفه بالكلية قال ابن القيم أنفع العمل أن تغيب فيه عن الناس بالإخلاص قال ابن القيم قال يحب بن معاذ عجبت من ثلاث رجل يرأي بعمله مخلوقا مثله ويترك أن يعمله لله ورجل يبخل بماله وربه يستقرضه منه فلا يقرضه منه شيئا ورجل يرغب في صحبة المخلوقين ومودتهم والله يدعوه إلى صحبته ومودته قال ابن قدامى وعلم أن أكثر الناس إنما هلكوا لخوف مذمة الناس لا يريد أي دمه لا ولذلك لما وجد في هذا الزمان هذا الامر اصبح الانسان لا ينكر ولا شيء ولذلك لماذا الناس الان لا أحد يقوم بهذه العباده العظيمه الامر بالمعروف والنهي المنكر مع ان من افضل العبادات بل دعوه الرسل من الامر المعروف والنهي المنكر مع ان لتويتر وسبقوا الفيسبوك ويتسابقون اي عباده كل الناس فيها وفيها من الفتن الله بعلم لماذا لان الامر بالمعروف فيه ماذا قد يواجه يوجم شقة وقد لا يمدح فأصبحوا يتسابقون للعمل الذي فيه مدح للناس وفيه ثناء للناس نعوذ بالله وهذا والعياذ بالله عقوبة من الله عز وجل وإلا الإنسان الذي يحب الله يبحث عن ماذا أنا احب الأعمال تقربه إلى الله أصبح الناس يتقربون الآن للأعمال اللي فيها شهرة وانظر للواقع وانظر للانترنت والقنوات وغيرها تجد العمل الذي فيه شهرة وفيه اختلاط وفيه مدح الناس كل الناس يتجهون إليها ليس فقط الداعية حتى العامي بسم الدعوة ولذلك فتنت قلوب نعوذ بالله قال ابن قال ابن قدامه وأعلم أن أكثر الناس إنما هلكوا لخوف مذمة الناس وحب مدحهم فصارت حركاتهم كلها على ما يوافق ضد الناس رجاء المدح وخوفا من الذم وذلك من المهلكات وقال انتبه ولم يزل المخلصون خائفين من الرياء الخفي يجتهدون في مخادعة الناس عن أعمالهم الصالحة ويحرصون على إخفائها أعظم ما يحرص الناس على إخفاء فواحشهم كل ذلك رجاء أن يخلص لعملهم ليجازيهم الله في القيامة بإخلاصهم فإن قال قائل ما هو علاج الرياء نسمع للذهبي وابن قدامة والقيم القيم أولا أن يعود نفسه إخفاء الأعمال لا يتساهل أو يضحك عليه بعض الناس لا على الله لينفع بك فتصير أعماله كلها ظاهرة لا يعود نفسه على إخفاء الأعمال يقول ابن قدامة ومن الدواء النافع في علاج الرياء أن يعود نفسه إخفاء العبادات وإغلاق الأبواب دونها كمان تغلق الأبواب دون الفواحش فإنه لا دواء في فرياء مثل إخفاء الأعمال انتهى كلامه كذلك نصرف عنه السؤال فحشاء، إنه من عبادنا المخلصين سبعة ما الله في ظله يوم لا ظله إلا ظله ذكر منها وذكر رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. العلاج الثاني علمك بأنك عبد اسمع ابن القيم ماذا يقول ومما يخلصه من طلب, من طلب العوض المرائي يطلب العوض لا. المرائي حينما يرائي الناس ماذا يريد يريد المدح والثناء والمكانة أو المال أو يعرف يقول ابن القيم ومما يخلصه من طلب, من طلب العوض علمه بأنه عبد محض والعبد لا يستحق على خدمته لسيده عوضا ولا اجره إذ هو يخدمه بمقتضى عبوديته الثالث أن يحاسب نفسه دائما فإن النفس تحب الظهور يقول الذهبي ينبغي العالمين أن يتكلم بنية وحسن قصد فإن أعجبه كلامه فليصمت فإن أعجبه الصمت فلينطق ولا يفتر عن نفسه فإنها تحب الظهور والثناء كلام عظيم هم زمن أول كيف زماننا هذا التي تيسرت تيسرت أمور تيسرت طريقة الظهور تيسرت أن الإنسان ربما يسمع به بقس الدنيا فضعف الإخلاص ومن ذلك وذكرها بالرجب رجب أن يعلم أن من علامات النافع الهرب من الرياء واخفى العمل يعني إذا أردت أن ترى في نفسك هل علمك نافع أم لا إن رأيت من نفسك الهرب من الشهرة واخفى العمل فعل من علمك وإلا فلا اسمع لي بن رجب رحمه الله ماذا يقول ومن علامات العلم النافع أن يدل صاحبه على الهرب من الدنيا وأعظمها الرئاسة والشهر والمدح، فالتباعد عن ذلك والاجتهاد في مجنبته من علامات العلم النافع فإذا وقع شيء من ذلك من غير قصد واختيار كان صاحبه في خوف شديد من عاقبته بحيث أنه يخشى أن يكون مكرا واستدراكا واستدراجا كما كان محمد يخاف عن نفسه عند اشتهار اسمه وبعد سيتي إذن إذا ردت أن تعرف العلم النافع من غير العلم النافع هذه علامة من علامات ذلك من ذلك الدعاء يوم مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك خاصة في هذا الزمان التي قلبت قلوب وجاء حديث النبي ووقع يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرة فأنتم ترون قلبت قلوب عشر سنوات في القرآن وعشرين سنة في العلم القرآن الآن أصبح يفتي فتاوى وأصبح الدين يحاربون الدين وينشرون البدع ويشوشون على الناس في دينهم ليس لا أقول علمانيون بل ناس من أهل القرآن ومن أهل... نعم. كان عمر يقول اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا قال أحد السلف علم المنافق في قوله وعلم المؤمن في عمله يقول الذهبي عن أبي القطان أصبت ببصري وأظن أني عقبت بكثرة كلامي أيام الرحلة شيء يقول الذهبي صدق والله فقد كانوا مع حسن القصد وصحة النية غالبا يخافون من الكلام وإظهار المعرفة واليوم زمن من ذهبي واليوم يكثرون الكلام مع نقص العلم وسوء القصد ثم إن الله يفضحهم ويلوح جهلهم وهواهم واضطرابهم فيما علموه فنسال الله التوفيق والإخلاص يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا أيها من صفات المنافقين أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا نعوذ بالله وهذه من أعظم صفات ذكر الله من علامات ومن فضائل الإكثار من ذكر الله أنه أمان من النفاق لأن المنافق لا يذكر الله كثيرا لا يذكر الله قليلا على حسب هواه إذا رأى مالا أو أراد عملا أو أراد غرضا جاء كأنه يريد الفائدة وهو جاء لغرض ولا يذكرون الله إلا قليلا لا يذكر الله في جميع الأوقات إلا نادرا ففيها فضل الإكثار من ذكر الله وأن ذلك أمان, أمان من النفاق فينبغي للمسلم ويستحب له أن يواضب على الأعمال الصالح وعلى ذكر الله خاصة الدروس يعود نفسه على الدروس ومجالس الذكر لماذا حتى يروض يروض نفسه ويعود نفسه ويربي نفسه على ذكر الله حتى يكون أمانا من النفاق فإن أكثر الناس لا يستطيع الحضور للدروس وتثقل عليه الدروس ومجالس العلم فمن وفق لذلك فليحمد الله مذبذبين بين ذلك لا إله أولاي ولا إله أولاي يعني المنافقين متحيرين بين الإيمان والكفر فلا هم مع المؤمنين ظاهرا وباطنا ولا مع الكافرين ظاهرا وباطنا بل ظواهرهم مع المؤمنين وبواطنهم مع الكافرين ومنهم من يعتريه الشك فتارة يميل إلى هؤلاء وتارة يميل إلى هؤلاء قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل المنافق كمثل الشات العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة ولا هذه مرة ومن يضلل الله لعدم استعداده للهداية والتوفيق فلن تجد له سبيلا أي طريقا إلى الحق لمن كتب الله عليه الضلال لحكمته لعدله فلن يهتدي ومن كتب الله للهداية لفضله بفضله سبحانه وتعالى فلن يضل له أحد من فؤاد الآية أو الآيتين أن المنافقين أهل خداع ومكر من فؤاد الآيات أن الله يخدع يخدع من يخدعه من فوائد الايات ان من صفات المنافقين ثقل الصلاة عليهم فيجب على أمة المساجد يلقون كلمات ويشرحون هذه الايه ويبينوا للناس الذين يتخلفون عن صلاة العصر وصلاة الفجر ويتخلفون وينامون على الصلاة ان ذلك من صفات المنافقين ومن فوائد الايات ان المنافق لا يذكر الله الا قليلا ومن فوائد الايات فضل الاكثار من ذكر الله وأن ذلك أمان من النفاق ومن فوائد الآيات تحريم الرياء وأنه من صفات المنافقين ومن فوائد الآيات أن المنافق دائما مضطرب متردد ومن فوائدها أن من أضله الله فلن يستطيع أحد أن يهديه وفيها سؤال الله الهداية لأن من كتب الله له الهداية لا يستطيع أحد أن يضله بهذا وفق الله الجميع لمن يحب ويرضى الله تبارك وتعالى اعلم صلى الله وسلم عن نبينا محمد